بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت ملدا حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنا لكم منه نذير وبشير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 وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَآمَنُوا بِالصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَّا مَوْمُوْنَ وَرَحْمَنَ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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتأني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنْ أَجْرِي إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنعون الفلك وكلما مر عليهم هلاهم من قومه سخرو منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 ولولا رحمتك لرجمناك وما آتت علينا بعزيز قال يا قوم ارحني اعذ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 إلا لأجل معدود يوم يأتنا تكلوا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل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 فَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين